بعد الذل وحرق الدم بعد الحيره وشيل الهم ج ن انسان قال انا حازم أ ن ا أ ق س م ت وناوى وعازم عمر ا ل م ص ر ما يتهان هو المصر ده مش إ ن س ا ن وحق المصر أ م ا ن عليا حطو ا د ي ك وسوا في ا د ي إ ح ن ا معك اخر المشوار وهنخليك يامصر عمار احنا خلاص اخترنا رئيسنا بعد ما كنا خلاص ا س ن ى